أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الاماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزين على زلاته قلقها كثيرا اكسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كريما علي صحائف لام يا خوف في الحقيبه العبد المسيء عصيت سرعا فمالي الان لا ابد النحيبه انا العبد المسيء عصيت سرعا فما للآن لا أبد نحيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى قلقا أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لرغم أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الاماني ان انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كريما انا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تمس الطبيب أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم مني أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا حزينا على زلاته غلقا كريم